هناك سؤال حول الصلاة على الكراسي وهذا مما عمت به البلوى في مساجدنا اليوم في السابق كان الجلوس على الارض حتى في المساجد الانسان العاجز عن الصلاة عن القيام يجلس وما كان في مشكلة لانه عندما يجلس سيصوي يعني الصف فجلوسه مقعده مع الصف ما في مشكلة لما جاءت هذه الكراسي جاءت كراسي أول شيء صغيرة الآن كل واحد عنده كرسي كبير هذه الكراسي في الحقيقة فيها مشكلة وقد تقطع بعض الصفوف وتؤذي من خلف الكرسي ولذلك نقول اولا في البداية من الذي يستخدم الكرسي؟ العاجز عن القيام أو العاجز عن السجود بعض الناس يتساهل في الصدع كرسي بمعنى عند كرسي في السيارة كرسي خاص يأخذ بيده ويمشي كل نشاط إذا دخل المسجد وضع الكرسي صلى جالس طيب أنت عندك قدرة تمشي وتقف لما تجلس فنقول ضع الكرسي وصلي قائما لأن القيام ركن ومن ترك الركن تبطل صلاته إذا تأتي بالكرسي وتصلي قائما أحسست بشيء من المشقة والتعب اجلس معذور فهذا هو التدرج هذا واحد شخص ثاني يستطيع القيام لكن فيه مرض في ركبتي ما يستطيع يسجد يجب عليك أن تقوم وهنا يخطف بعض الناس يجلس من البداية حرام والصلاة تبطل لأنه ترك ركنا وهو القيام فينبغي أن نعرف التدرج لا تستطيع أن تقف اجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعرجا تستطيع تقف يجب عليك أن تقف وتركع تستطيع تستد يجب عليك أن تسجد ما تستطيع تستد تجلس على الكرسي بعض الأخوان يلبسوا يصلي على الكرسي عنده طريقة جيدة قد لا يفعلها كثير من كبار السن لكنها لو استطعت جيدة بأنه إذا إذا إذا وضع الكرسي وجلس عليه يسحب الكرسي قليلا عند السجود حتى لا يؤذي من خلفه ثم إذا قام أرجع الكرسي وهذه طريقة جيدة فيها شيء من الحركة لكن في مصلحة الصلاة فأقول كل من يصلي على الكرسي لا بد أن يعرف هذه الأحكام الاصل وجوب أن تصلي قائما ووجوب الركوع ووجوب السجود عندك مشقة تجلس إذا كنت مشقة في القيام أو في الركوع أو في السجود وحاول أن لا تؤذي الناس بالكراسي وأنصح الأخوان يجلس على الكرسي أن يجعل الكرسي في طرف الصف حتى لا يؤذي المصلين